بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ملك السماوات وناص الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير يعلم ما يوجد في الأرض وما يخرج منها وما هو وَالْمُرْصَادِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا قُلْ بَلَى وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نَحْنُ عَلِيمٌ الْغَيْبَ بَصِيرٌ لَا يُحْضِبُ عَنَّا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا في إِلَّا هُوَ الْعَظِيمُ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِهِ لَهُ ذِي الْعَالمِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْمَغْفِرَةُ يوم يجيءون الىنا معادين اولئك لهم عذاب شديد ان وجدوا امم ويرى الذين يؤمنون عين الذي يؤمنون الى ليس ربك هو الحق ويهدي وَهُمْ يَدْعُونَ إِلَى صَرْحٍ عَالِيٍ حُمْدٌ ۖ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُذِكْرُ عَلَى عَمَدٍ ۖ نُنَبِّئُكُم إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِكُمُ كُلُّ مزلحكم إنكم لفي خلق جديد اَسترى على نُعْمَانَ كَذِبًا أَنَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ بَلِ الَّذِينَ يَرَوْنَ النُّورَ لِلْآخِرَةِ فِي عذابٍ نَّحْرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَفَلَمْ يَرَوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ من نفسي لي ميمور اربعه مستقيم لكثما ان التي لاث لايه لكل من عبد منهم من ونقد اتينا داوذا من وَلِلَّهِ يَعبُدُ الْمُنَاسِكُ وَالْقُرْبَانُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَنِيفُ مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ أُمَّهَاتَكُمْ لَكُنَّ سَابِغَاتٍ وَلَكِنْ إِنَّ لَنَا نَرْضِي حَوْضٌ وَمَشْجَرٌ وَرَعَتْهَا شَهْوَةٌ وَأَسْقَيْنَا لَهُ عَيْنًا كُثْرَى وَمِنَ الرِّبِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَغْضَبُ عَن أَمْرِنَا يَقُومُ عَنَّا نَادِياً يعملون له من شايء آمر من حارث وكما في وجدان كالجواب قذور الراسيا يعملوا الهدا